تموت ا ل أ ح ل ا م في صدور ا ل ف ج ا ر ه قهر تصفق كفوفها ت ص ب ر لكن صبرها مهو بيوم وشهر من جوعها يمكن أ ن ه ا ت أ ك ل كتوفها وتعيش ا ل أ ح ل ا م عندها للدراهم دهر تكبر أ ح ل ا م ه ا وتزيد مصروفها إ ن كان م خ ا ف ة الله في الخفا والجهر ت أ ك ل بعضها حرام عينك تشوفها زرعت في كف غيري من جميلي زهر جنيت ي ح ا ل رجال وكل معروفها خطبت شيمه عزيز ن س ا ق دمه مهر وطلقت هوه بعض الاجناس وضعوفها أ ص ب ح ت هوجس و ش ك من ن ق ا و الطهر ض غ ي ن ة صدور ناسم ما برا جوفها ع ل ى ش دار الزمن كتبت بيت وشهر حسب م ع ا ن ا ت بعض الخلق وظروفها في الوقت ذا ما تعيش إ ن كان مالك ظهر ايام قوم علينا توم يسيوفها وكتبت لي كلمتين من الغبن والقهر والله كتب و ا ن ط ر ت و م س ح ت ح ر و ف